يعني يكون نسام من المرتين جميعا هذا ما قال عبد الله صح يعني انت ظل يحتاهما فتذكر الاخرى معناه ان النسام وقع من واحده فاذا قال انت ظل يحتاهما فتذكر احداهما الاخرى صار معناها انه قد يكون النسام من المرتين جميعا وهو كذلك فانها قد تنسى واحدة بعض الجمل والاخرى بعض الجمل طيب قوره ولا الشهداء اذا ما دعوا ما هنا انت يا رخ انت ده اللي وراك فضل اللي وراك يا عبد الله الوهاب هينا ما انت ما دعوا وش ما هذه ما زائدة ليس زائده ما دليلك على أنها زائدة؟ ليس لها يعني معنى في هذا في هذا الموضوع. لكن ما هو الدليل الذي الذي يبنى على قاعدة معروفة عند ال المعنى ذكر هذا المعنى صح، لكن نريد دليلا مبنيا على قاعدة نحويية. سبحان الله. ها. يلا مصطفى اي نعم اسبر اسبر لماذا عطل القائدة وبعدين استشدها من بيت لأنها وقعت بعد بعد إذا لأنها وقعت بعد إذا كذا ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة Kudahan te. Kyllä, taidin van, kudahan te. Mä, beä, te, te, te, te. Kudahan te? Ja taidin, herra, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, أ... إيه إذا يختلف زائده معنى عن زائدة لفظة زائدة لفظة يعني في العراق لكن زائده معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا إذا نقول هي زائدة زائدة كذا زائدة زائدة زائدة من حيث العراق زائدة من حيث المعنى أي أنها تزيد في المعنى أما في العراق فلا فلا تزيد لأنها لو حذفت استقام الكلام طيب قوله إذا ما دعوا لماذا بناها للمجهول نعم وقد يكون الحاكم إذا ما دعوا لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له أو من عليه الحق إذا الدعي عليه زيادة أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده بتاع الشهور فلهذا جاءت مبنية المجهول طيب قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج مش ما نتسأموا نعم مش ما نتسأموا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 نولد السأم، السأم بمعنى الملل،, الملل. إيه نحنا ذكرناه لكم عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحولنا من مخافة السأم نعم مخافة السأم علينا طيب ها ما هو؟ يقول الحياة لك عليه في الحياة ومن, ومن يعيش فمن يحاول لا أبلك هنا طيب أرني إلى هنا بعد صغيرا أو كبيرا إلى أجله لما بدأ؟ لماذا بدأ الصغير وما نوع هذا الانتقال؟ عند البيانيين ما أذكر أن ل... ده... بدأ بالصغير ما به نبحث عليه إحسان لأنه قد ما ظنت ألا يهتم به إحسان أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى كذا طيب نغير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به قوله تعالى بعد وصية يوصى بها أو دين أيهم الذي يبدأ به الدين لكن بدأ قدم الوصية لا يستهان بها طيب ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علنه الله تعالى بثلاث علم قلها يا محاضر نشوف اللي ما اخذ من قبل شاكر عند الله وقوم شاد طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث يلا وليد ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ Hmm. هذا العمل tyttö, hän? Ei, täyty. A, a, a, بهذا Ja a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, علل إذا يكون النفس السابق لا عمل عليه، إن قد يوجد شيء، قد يوجد شيء يُعَلِّل بثلاث علل، نعم، إيه، نعم نعم حتى ساعة دي. طيب الآن تقدم الساعة، طيب ن نبدأ بالدرس الجديد الآن أخذ الفوائد إن شاء الله نخليه لكمل الآية، طيب. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم أولا في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قرأتان إلا أن تكون تجارة حاضرة وقرأة الثانية بالرغة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة أين اسمه كان؟ اسمه كان مستتر تقدير إلا أن تكون الصفة تجارة حاضرة إلى آخره وتكون تديرونها بينكم الزملة صفة ثانية لتجارة والصفة الأولى حاضرة أما على قراءة الغف إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فإنه تجارة اسم اسم تكون وحاضر الصفة نعم تديرونها الجملة خبر كان طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها تجارة التجارة هي كل سفقة يراد بها الربح فهي تجارة كل سفقة يراد بها الربح فهي تجارة وضع تشمل البيع والشراء. وتشمل كذلك عقود الإجارات ولهذا سمى الله تعالى الإيمان والجهد في سبيل السماه الله تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وأما قول حاضرة فهي ضد قوله إذا تداينتم بديت الحاضر يعني غير المؤجل فإن الصفق إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون معجلة وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب الكتابة, الكتابة وقوله تديرونها بينكم أي تتعاطونها بينكم بحيث هذا يأخذ سلعته والآخر يأخذ ثمن وهكذا فالمراد هنا الإدارة المراد بها المعاطات أن يعطيها بعضكم بعضا يقول فليس عليكم جناح ألف هذه عاطفة أو للتفريع يعني ففي هذا الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أليس عليكم إثم في عدم كتابتها؟ وقلنا في عدم كتابتها لأنما ب... لأن الفعل منصوب بأن الواقع بعدها نفي، وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول. إلى مصدر مسبوق بعدم إلى مصدر مسبوق بعدم وإيش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم طيب الآن نقول أن ناسب الفعل ولهذا قد لا تكتبوها في حذف النون أعقبها لا النافية فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي لتحل محل النفي لأن النفي عدم ومن أين قدرنا فيه قدرناها بحسب السياق قدرناها بحسب السياق يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها طيب وقولها ألا تكتبوها الضمير عود على التجارة فهذه التجارة تداول بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لمكتوبها لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد إذ أنها حاضرة تدار ويتعاطىها الناس بخلاف المؤجع ثم قال وأشهد إذا تبايعتم أشهد إذا تبايعتم على أي شيء على البيع وقولوا إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم والتبايع في الأصل بل البيع في الأصل إنما يكون للمعطي والشراء للآخر ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشار الرجلان البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع البائع يسمى شاري والآخر يسمى مشتري قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه وابتغاء مرضاة الله أي يبيع نفسه أشهد إذا تباعتم يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهد وهذا الأمر قيل قيل للنجد وقيل للإرشاد والفرق بينهما أنه إذا جاء توع للنجد فهو من باب العبادات وإذا جوعل الإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا وهكذا قيل وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للنب لأن الرجل ما دام فعله انتثالا لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا طيب وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد كلمة يضار مأخوذة من الضرر من الضرر ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل. فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل وإن كانت مبنية للمفعول ففاعل فكاتب نائب فاعل ما الذي يبين لنا ذلك يبين لنا ذلك إذا فك الادرام إذا فك الادرام تبين فعلى أنها مبنية الفاعل إذا فكنا الادرام نقول ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد وعلى أنها بين المفعول إذا فكر درام يقال ولا يضارر ولا يضارر كاتب ولا شهيد مثل يشارك ويشارك يشارك فاعل يشارك مفعول طيب. ومثل أيضا مختار مختار هل هي مبينة الفاعل ومبينة المفعول تصعج هذا وها كذا إن كانت للفاعل فهي مختار إن كانت المفعول فهي مختار طيب ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة أي لا تضارل وتكون, وتكون فاعل ولا تضارر فتكون نائبةها. طيب وهذا من بلاغة القرآن أن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر. فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد إذا جعلناها فاعلا. صار معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يضار الكاتب أو يضر الشهيد يعني أن... أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه هذا إذا كان فاعل كذا وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه أما إذا جعلنا نائب فاعل فنقول لا يجوز للم... للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب ولا جوز المشهود له أو عليه أن يضار الشهيد فإذا قلت كيف مضارة الكاتب مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنونة المضارة الحسية أن يملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب يملله أو يتكره لما يجب عليه من الانقياد إلى الكتابة فيقولوا تعالى يقد حبرش بالقلم ويحك الريش ونظفه ويبي حبر وعيل يمشي وما أشبه ذلك ربما يمل الطالب وينصر كذا هذه مضارة السية المضارة معنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم أن يخل بشيء يختل به الحكم مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقد أو ما أشبه هذا هذه لا شك أنه مضارة لكنها مضارة معنوية لأن المكتوب قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعرف. كذا في الشهادة في فيطلب من الشهيد أن يشهد ويتحمل يقول طيب روح هذه أجل المملكة يذهب يبقى عشر دقائق, عشر دقائق عشرين دقيقة ثلاث دقائق يأتي إليه يلا تعال الشهد أنتظر هادئج. تقدم وأنا ورائك. ويتقدم وهو وراه كما يقول ويبقى نص ساعة ساعة اللا فيرجع إليه فيقول تقدم هذا ورائك وكل ما جاء تقدم هذا ورائك أذن الظهر قال مع نبي صلي قبر صلي الظهر قال جاء نعم انتهى الغداء قال جاء النوم <تصفيق> طيب على كل حال هذه مضرح حصية ولا معنوية حصية يمكن أقوم الساعة مظلم عناوية، <تصفيق> يمكن جزير في شهارته أو ينقص. أما مضارتنا نحن للكاتب فإن نأتيه في وقت لا يناسب أن نأتيه فيه. مثل نأتيه الساعة الواحدة من الليل، يعني بعد منتصف الليل بساعة قرأت عليه الباب. وش عندي؟ قال مش بيني وبين فلان. فيه مضار؟ أي نعم. أو بعد أن يقدم الغداء أو العشاجين نقول أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك هذه هي مضاربة إذا قال كيف يكون فيه مضاربة أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذوه لكن قد يلحقه حرجا في ذلك هو بنفسه يفكر أنا أخطأت أنا ممتثلت أمن الله تعالى في قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما على ملا في الأكتوب أنا أخطأت ربما إني خالفت قل الله تعالى ولا أبى شهدا إذا ما جوعوا وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق هذا نوع مضار هذا يجعلنا أن الكاتب الشهيد ألا أنه نائب فاء قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه خصوص بكم إن تفعلوا أي يضار الكاتب أو الشهيد على الوجهين فإنه فسوق بكم فإنه أي الفعل من أين عرفي أنه الفعل من قوله وإن تفعل لأن الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن إذا وإن تفعلوا فإنه أي فعل أي فعلكم وإذا قال ما سعبق كلمة فعل نقول لك إنه مفهوم من كلمة إن تفعل ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى هو إيش أي العادل المفهوم من كلمة اعدلوا فهنا نقول فإنه أي الفعل المفهوم من كلمة تفعلوا وقول فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله وأصل الفسق في اللغة الخروج ومنه قولهم فسقت ثمرة إذا خرجت من قشرها فيكون الفسق الخروج عن الطاعة وإنما كان هذا فسق فسوقا فعل لأنه خروج An taate Allah azza wa jalla. Tämä, että Allah säkä yhdessä marrat, että takuu, että takuu, säkä yhdessä marrat, että takuu, آه، شباب. نعم، اتخاذ وقائع من عذاب الله بفعل أوامره، واستثناء من واهيه، كذا، وقال بعض العلماء أقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك منها الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا نعم نعم الذنوب الذنوب هذا هذه منظومة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 الواو هنا للإستناف ولا يصف أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة يعني اتقوا الله بفعل, بفعل كل ما سبق، ثم بين أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل ويعلمكم الله وإنما قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعم، وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله نعم وهذا لا شك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة الذي يدعي أنه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برس برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المكونات التقوى عندنا والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله وهو أيضا من الناحي من الناحية المعنوية ليس بصواب يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والالعربية لأنه لا يعطف الخبر على الانشاء والتقول الله إنشاء ويعلمكم الله خبر وخطأ من الناحية الثالثة المعنوية الخطأ المعنوي وهو أنه لا تقوى إلا بعلم فالعلم سابق على التقوى لأنك إذا لم يكن لديك علم فماذا تتقي إلا أن يدعي مدّا أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم فإن, فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الأجهان السابقة طيب وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر وقال واتقوا الله فأظهر وقال والله كل شيء عليم فأظهر ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم يستقيم الكلام يستقيم لكن الله تعالى أظهر في موضع الأضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما قبلها وهو كذلك فكل جملة مستقلة فالخطاب في التقوى الله لنا والتقوى من عملنا والتعليم في قوله عالمكم الله من الله عز وجل وهو لنا من الله لنا والتقوى منا لله والله بكل شيء عليم هذا لله وحده والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله وقولوا والله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل وشامل للمستقبل والحاضر والماضي وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته وشامل للواجب والجائز والمستحيل كذا لعمم قوله بكل شيء من تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف وش معنى ان الله موجود وش معنى ان الله موجود لأنه موجود يعني ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب <تسجيل> الله ما. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد نعم الله إله إله. <تسجيل> هذا هذا واجب الانفراد بالولوية واجب وبالمستحيل الآخر نعم اللي وراك يا هذا الذي تفت تألق علم الله بالمستحق طيب نعم الله ها. غير هذا لأنه قال ما قالوا قد وقع هذا لو كان فيه ما اله الا الله لفسدت فأخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع طيب في بالممكن الرحمن لقد خلقنا الانسان شيء أحسن حسنا تقيم في كبدنا طج نخله هذه ولا نقم هنا hän? Lailla? Tyy. Nää. En ole ottanut tätä. ole ottanut tätä. Tämä on minun jatkuu. Olen oppinut minulle ottamista. Nää. En معطوف على كاتب هي معطوف على كاتب على كل حال <متنقل> ها <متنقل> النائب الفعل ذابوني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى فإذا قلت مثلاً ضري بزيتون فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأن هو المطلوب No. Siirto on, että hän on hyvä. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat hyvät. Nämä ovat وش هي يا هذا؟ وش هي؟ ما هي الفائده دي؟ فائدة, فائدة. اصق يا الله خير. نعم. لا حال المدان. هنا. حال المدان وإذا واذا لم يمكن لو حال المكاتبه. لأن المكاتبه قد تتأخر نعم نعم. طيب. ألبه هنا بمعنى في. معنى في. أي فسوق فيكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنت تتق الله. نعم. يعني هل في علاقة في تتق الله يعلم ويعلمون الله؟ لا على قول الصاحيما فيها. لكن الآتلة التي أشرت إليها تدل على أن سانيدت اتق الله سبحانه وتعالى. جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب نعم محمد ذكر الشيخ قد لا لا يعني أن الله يفتح عليه لكنه من أدلة الشر. إيه من أدلة الشر معلوم. يعني قد يلقى صمت على في في في ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره. وق نعم وقد يوفق الإنسان يقول قولا فاشه له الحق مثل لو فرض إني أنا مثلا في تأمل كنت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص ثم إني اطلعت على نص المحرم. هذا ربما يقال مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في أجل المساعد نعذرها هذا يأتي شرب الفوائد نعم أينه ومن نتيجة العلم الخشية والخوف؟ إيه لكن بس ماذا؟ هنقولنا إن هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولهذا أظهر قال يعلمكم الله ثم والله بكل شيء عليم شيخ ما يكون هذا يعني يشهد هذا المعنى قوله قوله تعالى في مسيرة يضعه قال الحسن مستحسن الناس يقصد في الصحابة يعني Muhtaq wa Allahu taala. Yani, halpahsen, jari, jari. Kaua mä raa hum muslimun pahsen. Pahsen, fawah. Na. Mä en, mä ei joo, hän ei, en, että Allah إيه نعم هو لا إن إنه لا شب إنه وهب الله الإنسان علما وتقوا فإنه يسدده ومن يتق الله يجعلهم أخيرا نعم الله ربه ولا تتقه الشهادة ومن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 لتحقق هذا الأمر وهو السفر لأن على تدل على الاستعداء فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل قال ولم تجد كاتبا يعني يكتب بينكم وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى يعني إذا يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة قو له فرهان فيها قراءتها القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية روه نون فرهون مقبوضة ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين وقول فرهن أي فعليكم رهن أو فالوثيقة رهن أو رهان فعلى هذا تكون إما مبتدا خبر محذوف وإما خبر مبتدا محذوف أي فالوثيقة رهن والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحدث إلا شذوذا أو اضطرارا ومن حذفها قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها ولم يقل فالله يشكرها لكن هذا على سبيل الضرورة أو الندرة والشدود وقوله فرهان مقبوضة الرهان جمع رهن والرهن في اللغة الحبس ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بما عملت ولكنه في الاصطلاح في الاصطلاح الفقهاء توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها هذا رهن في الاصطلاح توثقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعض منها أو من بعضها مثال ذلك زيد مدين لعمر زيد مدين لعمر بأشرة ألاف ريال فأرهنه سيارة تساوي عشتين ألف ريال عشتين ألف ريال هنا يمكن استيفاء الدين من بعضهم ولا لي لا إذن لأن الرهن أكثر من الدين مثال آخر زيد مدين لعمر بعشرين ألف ريال بعشرين ألف ريال أرهنه سيارة تساوي عشرة ألف ريال إذن يمكن استفاء بعضه منها لأن الدين أكثر من الرهن، الدين أكثر من الرهن، فإذا كان الدين مساوي للرهن، كما لو كان دينه عشرة آلاف ريال، فأرهنه سيارة تساوي عشرة آلاف ريال، فهنا يمكن استفاء الدين كله من كل من كل الرهن. طيب، هذا إذا الرهن في اللواتي الحبس وفي, الش... وفي الاستلاح توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها طيب السفر إن كنتم على سفر السفر مفارقة الوطن هذا السفر وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما فهو فهذا هو السفر المفارقة المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا الذي يعدم فيه الكاتب غالبا وإن كان غير, غير بعيد نعم قال فلها مقبوضة مقبوضة من يقبضها يقبضها من يتوثق بها وهو الطالب يقبضها الطالب من أين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن والطالب الذي قبض الراهن يسمى مرتهنا فهنا راهن ومرتهن ورهن الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن طيب وممكن أن يقول الرابع مرهون به مرهون به فعليه تكون أركان الرهن أربعة طيب مقبوضة ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض فيرجع في ذلك إلى العرف والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده وليس أن يعده أو يزنه يبقى عند غيره، بل يكون في قبضته وتحت يده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته. إن أمن يعني اتخذه أميناً. إن أمنه يعني اتخذه أميناً، بمعنى أنه وثق منه. وأنه لن ينكر ولن يبخص ولن يغير وهذا يوجد في الناس ولا لا يوجد يوجد في الناس من إذا عملته وأمنت منه ووثقت منه غاية الثقة فإذا أمنت فهنا مؤتمن ومؤتمن المؤتمن هو الذي له الحق هو الذي عليه حق ماذا نوجهه إلى المؤتمن إذا أمن بعضنا بعضا ماذا نوجهه إلى المؤتمن نقول لا حرج عليك ألا تكتب وأن لا تشهد وأن لا ترهم لا, لا حرج عليك نعم لا حرج عليك في فئة لا تكتب ولا تشهد ولا ترهم لأنك أممت صاحبك ووثقت منه وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا فإن يأتمن بعضنا بعضا فلا حاجة لأن المقصود هو التوثقة هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب والمعنى أنك متأت منتم فعليكم أداء الأمانة متأت منتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد اعتمنه اعتمنه عليه فليتق الله ربه ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي تمن أمانته ألف هنا رابطة للجواب جواب الشرط وهو قوله إن أمنا ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقتران اقترانها بالفاء وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قولا ناظم في هذا, هذا الباب Jemal. Muälf. Aina. Vaima. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Vaisafo. Talves. Jälä, jälä arabijat. Lä, vamma, vuodet, vblen. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. Tämä. لوقوعها بعد الفاء ولا أمر, أمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال تكون مكسورة على كل حال ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ مثلا ما يصح نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر نعم قال فليؤدي الذي تؤمن أمانته تؤمن فعل ماضي مبني لمجهول ولهذا كسر ما قبل ما قبل آخره وضم أوله لكنه مبدوب بهامس وصف نعم قال تؤمن أمانته أمانته التي تؤمن عليها قال وليتق الله ربه نقول في قوله وليتق الله من نسبة ها كالأولى وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي اليأ والكسرة قبلها دين عليها وقال وليتق الله ربه هنا أردف أردف الاسم العظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر الخالق المالك المدبر فخشى هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقوى والتقوى اتخاذ وقاية اتخاذ وقاية، وهي في الشر اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره والثناء بنواهيه، وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى، وأوضح ما قيل لأنه يذكر فيه الاشتقاء، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره والثناء بنواهيه. طيب وقول ربه ربوبية هنا ربوبية عامه ولا خاصة ها؟ طيب كيف تكون خاصة مع مع المدينة وما وجه الخصوصية على كل حال فيها احتمال على أن تكون عامة وخاصة إن قلنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة لا ناهية والكتمان الإخفاء والشهادة ما شهد به الإنسان أي لا تقفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه في أصله بأن ينكر الشهادة يقول أبي ما عندي شهادة في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال من شرطية للعموم فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استقاقه فإنه آثم قلبه قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجئ من الفجور وهنا قال آثم قلبه عراب الجملة نقول إن حتى وكيد ينصب المبتدى ورفع الخبر ولها اسمها وآثم خبرها وقلبه فاعل ويجوز أن نقول قلب مبتدى وآثم خبر مقدم والجملة خبر إن أي فإنه قلبه آثم نعم الوجهان جائزة على كل حال هنا أضاف الإثم من القلب لأن الشهادة أمر خفي الشهادة أمر خفي فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به إذا قالنا ما أدري ولا شهدت ولا علم فهنا يكون الأمر راجع إلى القلب ولأن القلب عليه مدار الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن، فصار إطافة الإثم القلب هنا من وجهين، أولا باعتبار المحل لأنه هو محل الاخفاء فإن الشهادة لا تعلن، والثاني لأن القلب بإسمه تأتم بقية الجوارح وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة ثم قال والله بما تعملون عليم والله بما تعملون عليم ما هذه موصولة تفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب حتى عمل القلب فكتم الشهادة مثلا فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب والله سبحانه وتعالى عالم بها وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل لأن نعم نشوف قبلها عليم قبلها علي وأيضا فائدة أخرى قوة التحذير قوة التحذير وشدته كأنه حصر علمه فيما نعمل فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل فيتضمن قوة التحذير وليس معناه وليس, وليس مقتضى الاقتصار على ما نعمل فقط يعني أن علم الله تعالى يقتصر بما نعمل لا لكن هذا من باب قوة التحذير كأنه عز وجل يقول إن عملكم لن يخفى علينا كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو هذا الكلام على الآية أما الكلام على فوائد الآية، هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا أولا العناية فيما ذكر فيها من الأحكام من أين تأخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين وهذا يدل على العناية بهذه هذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان لانه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان كأنه قال يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص وهي دعوة وليس, وليس حقيقة لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا هذا الإيمان فإن دعواه ناقص إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا ومن فوائد الآية أيضا بيان أنها أن الدين الإسلامية لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق ومنها أي من فوائد الآيات الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن, الع... إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا طيب فإن قال قائل لهم في ذلك دليل وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقفون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا فقال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرين، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن، طيب، أول إرادة ما هو الجواب؟ نعم، مرشد؟ أنا ذلك في ما قرأت في النص، أما ما قرأت في النص فلا يوجد خروج عليك طيب، هذا ما شفوت شيء آخر. صلى الله عليه وسلم وبين المعاملات في إصلاح الضرور والأشياء الذاتية للأشياء هذا للأخمين أعلمين لأنه طيب هناك فرق لكن لا أعرف أن أعبر عنه طيب أشخاص المبعين نقول من فيه تعلق لأمور ما سنجال كثير وغير, وغير في حل قصونات للخلق وحلقهم بالفضل من طلب الحبيب طيب أقول الشيخ أن الدليل قرينا من قصة أنه رصوص عسلم قال أنتم علموا بأمور دنياكم في هذا المجال أي أنه على عالم لم يأتي لعجمنا كيف نزرع التمر وكذا أنتم علمنا القواعد الشاملة التي بها تكون الصلاة ولم نعجم لعجم القواعد التي نزرع بها وكذا مم يعني تقييده القديمة يقول الذي قال الرسول عليه السلام إنما هو علم الصناء والحرف الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح يفعل كذا ويفعل كذا ما هو هذا هذا يفعله يحصل بماذا بالتجارب واللي كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات كيف نصنع المسجلات كيف نصنع الراديو كيف, كيف نصنع الطوب كيف نصنع كل شيء هذا يرجع التجار. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء إلى إلى الشر وإلى الإسلام وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه واضح طيب الرسول ما جاء يعلمني يقول بعض تجر الباب الخشب يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخرق ما هو هذا يعلمني هذا شيء يرجع إلى إيش إلى التجارب وصناعات الناس ما ile ile il-mur-saraj. Latin idekal, hada, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, لقوله إذا تداينتم بدين سواء كان هذا الدين ثمن مبيل أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا يعني عوض أو أي دين يكون المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا وما هو الدين سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذنة ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين. مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول. إلى تتقسى. غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ من قلبي دين إلى أجل مسمى. كل كلمة خذ منها حب قس دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى هذا تقسام الدين إلى أجل غير مسمى الدين إلى إلى غير أجل هذا جائز مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة كليارات ولا أريد عشرة ولا أعيدها هذا جائز ولا لا هذا جائز ولا إشكال فيه ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد. تقول عضد راه الدين لا أجن غير مسمى لا يصل مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد. إلى قدوم زيد. رحمك الله هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه مجهول غر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا جائز بنص الآية إلى أجل مسمى كذا طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب لا لا يكتب لأنه غير غير قائم لا غير فاسل بل يهدر ولا يكتب طيب هل تدل الآية على جواز السلام تدل والسلام يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا السلام وقدم الثمن ويؤجل المثمن اشتريته منك مثلا مئة صاع بعد سنة خذ الدرع يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه ما يسمونه اليوم بالمداينة المداينة الآن يقول أريد منك عشرة آلاف ريال العشر حتى عشر أو اثنى حسب ما يتفقون عليه ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه يشتري منه الطالب اللي بيعه يشتري منه أي صلعة تتفق أي صلعة حتى لو كان قد ملع الأكياس رمل وقال هذا سكر أخذوا على المسكر نعم فيبيعها صاحب الدكان على الدائن ثم الدائن يبيعها على المدين ثم المدينة بيروح على صاحب الدكان، نعم، فيقوى المدين من الجانبين. أولى من جانب من جانب الدائن ومن صاحب الدكان. لأن الدكان يقول ما أنا باخره حتى تنزل من قيمتها لأن بيعته على الدائن صاحب الدكان بيع على الدائن كل كيس بمائة. عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس خمسة وتسعين مثلا نعم، فينهش من الجانبين. يقول قائل هذه من الدين ايتوا لي بدليل يخرجها من هالآية وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله لما قال هذا حرام يا رجل ما يجوز قال هذا حلال بنص القرآن اسم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهنا والدين ثابت، فلنكتب. بس ما يجوز، ما يطيع. هو يقول بدين. نقول إن هذا ليس بدين. لأنه دخل فيه بيع وشراء. لأنه صاحب البيع نفسه اشترى من صاحب الكون وضاع وضاع على على المدين. طيب ما هو هو يقول يقول, يقول الآية عام بدين. نعم. نقول الشيخ هذا أصلاً ليس بدين، لأن الحديث نفى أن يكون لأخذ نص صحيح يكون جاء كل هذا ربة أحسنت نعم هذا وصيح نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعض ويبين بعضه بعض نقول هذا ربة إذا كلاما ماذا بربة أنا بيع سلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم والمشتري باع على صاب الدكان سلعة واخذ دراهم وين الرد أنا ما بيع دراهم بدراهم نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى والبيع هذا صوري مو حقيقي بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها لا، لله نعم هذا هو الواقع ولهذا لا تقلب ولا يكاسل حتى المدين المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق خمسين وهذا أجره عليه بمئة أه؟ يقبل ولا لا يقبل يقبل إذن هل هذا بيع أبدا هذا ليس بيع بل هذا بيع صوري كما قال شخل سام في كتاب ابطالة التحليل هذا بيع صوري ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة كل واحد يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس ولهذا لو يُعطى صاحب الدكان لو, لو, لو قال المدين لصاحب الدكان أنا أبقى أمك للسلحة أبقى لي يقول لا يرفض هذا هو الواقع وإن كان يقول أنه ما نخالف لكن لو, لو حصل الصدق خالفه ولا إذا نقول هذه الآية المطلقة إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربع وعلى تحريم الحير ولهذا كل من تحير على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود شبه باليهود <تصفيق> طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى وجود دلالة السيم من قوله فاكتبوه والأصل في الأمر الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر في آخر الآية, في آه في آه في الآية الثانية فإن آمنا بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته عند الجمهور وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره، فيجب أن يكتب الدين لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا مثل لو كان وليا على سفيه، لو كان وليا على سفيه. وباع ماله بدين إلى أجل مسمى والمال هذا خطير كثير والنفرظ أنه عشر ثلاث ريال وقال أنا بعته على رجل أمينته هل نقول لا تكتب ها؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب لأن الله يقول إن من بعضكم بعضا فلي أدلتهم أمانته يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه لكن المال ليس لك وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط أليس كذلك تفريط لأن المدين ربما ينسى ربما ينسى وهذا وارد ولا غير وارد طيب ربما تتغير حاله يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين وكم من إنسان تغيرت حاله من الاعتمام إلى الخيانة وبالعكس بالعكس من الخيانة إلى الاعتمام فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا ثالثا يحتمل أن يموت يحتمل أن يموت وهذا وارد وارد ما فيها شك وإذا مات يمكن يطيع الحق يمكن الورثة يقول ما هاتش شهود ولا ما نعطيه ولهم الحق في ذلك فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقول فإنه من بعضكم بعضا أو مقيلة بقول فإنه من بعضكم بعضا فيجب أن يستثن منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة نعم فإنه لابد من كتابتها لا من تبيل إلا, إلا هولين ك... كانت كنا ناخذ هذا الاصطلاح ما نعم طيب الله إلا قدوم وزيد يعني إيش يعني قال معه جلاب أو شيء يعني يعني ما عندها درهم ينتظر إذا جاء زيد معها الفلوس قال إذا قدوم زيد ويحدد سبع أشوفه أو شو طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يسلمه فلوس لا يعني صدقها. طيب وشيه بثقة؟ طيب. جالب يمكن البعري تضيع. يمكن تضيع البعري. هذا ماكياج. يا أن أن نحن الآن ما بي ما في احتمال. لكن ما رأيكم لو قال إلى أجل إلى ما حتى ييسر الله عليه ها؟ هذا صحيح. هذا صحيح إذا قال إذا ما ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم لأن الأجل مجهول ما فيشك منادم متى يوسر لكن لأن هذا مقتضى العقد فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيعنا أو شراء أو غيرها فإن من لازم كونه فقيرا اللا يطالب حتى حتى يوسر ولهذا القول الصحيح أنه يجوز تعجيل التعجيل إلى الميسر وقد ورد في ذلك حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعدت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة فبعث إليه فأبى الرجل نعم لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة ما هي القاعدة؟ وش القاعدة أن الفقير لا يطالب حتى يوسر وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم التزم ضمنا أنه لا يطالبه حتى يوسر ما يجوز العلماء اختلفوا في الحصاد والجداد هل يجوز ولا لا أو قدوم الحاج أما شخص معين لأن الشخص المعين يمكن اعتريه آفات يمكن ما يجي يمكن يمكن الدراة ما أكثر ما تحصل حادث ويموت أما شيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو أو حصاد الزرع فالمذهب لا يجوز أيضا والصحيح أنه يجوز نعم فاا أنت خلينا تلوم سبحان الله نعم الآتي المسمى فكتبه Oliko se jokin muu? Oliko se jokin muu? Oliko se jokin muu? Oliko se jokin muu? إن إتزال هذه الأحكام المقضى الإيمان إيش؟ إن هذه الأحكام إنه مخففت بسر أحكام النقصة الإيمان الدين الإسلامي لا يعتني بالهددات فقط لحوة الذين يقولون إن الإسلام هو أعمال خاصة جواز الدين إذا فدينتم بيدين وجود كتاب الدين لا إسهل المسلمة اوكي انا عندي انا دين قسمنا هذا اقسام هي <تصفيق> إيه. الاقسام طيب مؤجل. مؤجل بأجل مجهول إيه. طيب <تصفيق> رحيم وذكرنا انات السام بالمال ها؟ ذكرنا عناية الإسلام بالمال طيب قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتباً بالعدل ولا كاتباً يكتب كما علم الله فليكتب في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل بقوله فاكتبوه ثم هل هذا الأمر الوجوب أو للندب أو للإرشاد لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب لكن قد يكون فيه قراء تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد فمن العلماء من قال إنه للندب ومنهم من قال إنه لإرشاد ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير يعني كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالامور الخطيرة الكثيرة والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة <تصفيق> وكيل وصي وناظر وولي والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال حياة والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته والناظر من يتصرف في الأوقاف والولي من وله الشر على القاصرين فولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك طيب فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للإستحباب وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين ويجوز أن لا يثبته أصلا وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته لأن الكتابة طريق للإثبات فإذا كان يجوز لإسقاطه فإن إثباته لا يلزمه وأما القول بأنه لإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست, ليست من باب التعبد وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء لكن هذا القول فيه نظر يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعباده فهو للإرشاد هذا فيه نظر ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل. قوله ودكت بينكم كاتب بالعدل أي ولتختاروا من يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجوع. ومن فائد الآية الكريمة أنه لابد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة. بحيث تقرأ كتابته. فقال ولكتب بينكم كاتب بينكم. لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد، لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا إذ أننا لا ندري ما يقول، لا ندري ما كتب. فلا ي... فلا ي... يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته. إلا هو. أولاً، ليش؟ لأننا عند الحاجة لهذا الكتابة لا نستفيد منها شيء. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل العدل هنا ما طابق الشرع فهو عدل وما خالف الشرع فهو غير عدل بقول الله تعالى وتمت كَلِمَةُ ربك صِدْقًا وَعَدْلًا من فوائد العلاية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه وأن أي كاتب يتصب بالعدل والثقة وكتابته ماضية النافئة من أين يؤخذ من قوله كاتب وهي نكرة لا تفيد التعيين ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك أه؟ نهيه أن يكتب أو أن يكتب نهيه أن يكتب يعني ينهى أن يكتب إذا دعي إلى ذلك بقوله ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فيكون الأمر في قده يكتب لمن لأصحاب الدين والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب. طيب هذا النهي هل هو للتحريم أو لللكراه؟ في فيه تفصيل إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة. وأن نتحمل الشهادة فرض فرض وكفاية هذا نقول نثمه ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله قوله كما علمه الله وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء يعني مثل إذا كان الكاتب عنده حسن خط وقال أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة نقول لا يجلس هذا لأنه قال فل... أن يكتب كما علمه الله ولأنه كلما كان الخط أورح كان الحق أبيا إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله كما أن الأفعاد المعقدة يشكل مدلولها فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها لا سيما في الإملاء لا سيما في الإملاء تجد بعض الناس يكتب سأل كسئلة يعني يكتب الهمزة علي وهذا يختلف قد يختلف المعنى كثيرا ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله قلنا كما علم الله من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية الشر من ناحية الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاءً وح... وحروفاً، وكذلك من الناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئاً يحتاج إليه الدائن أو أو المدين، ولهذا يقول العامة من أسقط من الشرع حرفاً ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة. تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله وأن من شكر نمت الله عليهم أن يكتبوا بقوله كما علمه الله وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش لا للتعليل الأول للتشبيه وهنا للتعليل وقد ذكرنا مرارا كثيرا أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال لغة المشترك في معنيه ما لم يكن ما لم يكون متنافيين فإن كان متنافيين طلب طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة. أن الإنسان لا يستقل بالعلم لقوله كما علمه الله حتى في الأمور الحسية يعني أمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما استطيع أني أدرك في ما لمعلمني الله حتى في الأمور الحسية التي تتذك عن طريق الحس عن طريق النظر عن طريق السمع عن طريق الشم لا يستطيع أن الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه, لم أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما كما علم الله أمره أن يكتب وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناء من الكتابة ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأذ كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا إن, أن هذا له فائدة يعني لست ألمسه تكرارا كما يظن بعض الناس نعم ها لا تأكيد نعم ها نعم نعم, نعم. المبادرة لأن قوله ولا يأذ كاتب قد تقول ما ما ما أبالغ ولكن أنت العصر يجون العصر يقولي تبكر بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من أمر هنا الفورية والمبادرة إذا نأخذ من ذلك ثائرة وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة